عبده ورسوله ثم أما بعد الأول نهني الإخوة الناجحين بصعودهم لل... للسنة التالية نسأل الله عز وجل أن يوفقكم إلى نهاية الدراسة إن شاء الله وتعالى تاني شيء أذكر نفسي وإياكم بنصيحة أذكر نفسي وإياكم بنصيحة قبل أن نبدأ العام الدراسي الجديد وهي تجديد النية فطالب العلم يحتاج في كل لحظة مش هقول في كل ثانية ولا دقيقة أن يفتش في قلبه لأن لو دخل الداخل في قلبه ممكن يضيع عمره هباء منثور عمره يضيع في طلب العلم الذي لا يأخذ عليه ثوابا ولا حسنا في المقابل لو صحح نيته فسيكون هذا بابا مفتوحا له إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة فبداية الإنسان يحتاج من طلب العلم أن يصحح عبادته إلى الله وكفى بها نية سأن يسير إلى الله بالعبادة وما خلقنا الجنة والإنس إلا ليعبدون فالإنسان في هذه الدنيا وظيفته أن يعبد الله عز وجل ويعبده بعمل صحيح موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلو فاز بهذه النية لا فاذ بطلب العلم وكان له طريقا إلى الجنة فصح لو أن الإنسان صح حنيته الله عز وجل وأكثر من العبادة والنوافل والذكر فسيكون ذلك طريقا له إلى الجنة ثانيا أذكر الإخوة بأن دراسة الفقه لها أمية وهي زي ما قلنا تصحيح العبادة إلى الله عز وجل لأن الإنسان لو تعبد بالبدع أو بما لم يشرعه الله عز وجل لتعبد بشيء ليس فيه ثوابا ثانيا دراسة الفقه تجعل الإنسان يستطيع أن ينبه نفسه في الأشياء التي تنزل به يعني أحيانا الإنسان بيبقى في بعض الأحوال يحتاج إلى سؤال لو دارس فقه سيخلص نفسه من هذه من ورطة الجهل ويخلص نفسه من هذا العناء في أمور معينة اسمها احكام الإنسان بيأخذها في كتب الفقه ثبتة لا تتغير لو أتقنها المرء لا أنقذ نفسه من هذه الورطة الفتاوى والنوازل وهذه الأشياء إلى يحكمون فيها والإنسان دائما يتابع ما يقوله العلماء ما يبقاش في معزل عن العلماء يتابع الفتاوى وينظر في فتاوى أهل العلم تجد في مواقع العلماء كل أحد من العلماء تجد له موقع وعليه الفتاوى الجديدة لابد أي أخ من الإخوة يكون متابع هذه الفتاوى لأنه لو انقطع صلته بالعلماء سيكون في هذه الدنيا زي الجاهل ما هوش عارف مش عارف ايه جديد مش عارف الاحكام التي تمر حوله وما يحكم فيها وممكن كمان يأخذه الغرور ويحكم هو فيها ودي، هذه تبقى مصيبة يقول انا درس علم وانا الفرق بني وبن فلان وبعدين يحكم هو في النوازر فتزل قدمه ويقوم أحيانا برضو يأخذ الغرور ويكابر يلاقي نفسه تورط في قول ويكابر فيه وينافح عليه هو وخطأ الأمر الثاني النهاردة إن شاء الله نأخذ مقدمة ونعرف كتاب ونعرف المؤلفين الذين سيمكثون معنا أربع سنوات وطريقة شرح الكتاب وطريقة مذاكرة الكتاب والمقدمة بتاعت الكتاب إن شاء الله نأخذ هذا إذا الوقت كفى إن شاء الله المنار السبيل يأخذ أربع سنوات إن شاء الله سينتهي السنة الأولى عند نهاية كتاب الصيام والسنة الثانية من الصيام لغاية نهاية المجلد والمجلد الثاني أيضا يقسم على سنتين فإن شاء الله هو معنا أربع سنوات وهو كتاب ان شاء الله من أتقنه نفد يعني اللي يتقن هذا الكتاب فعلا سيكون عنده ملكة ويستطيع أن يبني عليه ملكة صغيرة يعني يستطيع أن يبني عليها بقية العلوم علوم الفقه لأن الفقه من العلم الذي يحتوي إلى علوم علوم داخلة ذا يصhei الفقه علم العلوم الفقه وعلم الخلاف وعلم القادة الفقهية وعلم المفردات وأيضا علم القواعد وعلم المقاصد كل ذي علوم داخلة في علم الفقه الكتاب اللي معانا عباره عن كتابين كتاب دليل الطالب وشرحه منار السبيل دليل الطالب اللي هو المتن احنا كلمه متن يعني مقابل الشرح يعني مختصر وفي واحد شرحه فاللي معانا كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي هنتعرف عليه دلوقتي و كتاب منار السبيل للشيخ ابراهيم ابن ضويان الشيخ مرعي اللي مؤلف كتاب دليل الطالب اسمه مرعي ابن يوسف ابن أبي بكر ابن يوسف الكرمي المقدسي الأزهري الحنبلي الملقب بزين الدين ده من علماء الأزهر كان أصلا من فلسطين وهاجر إلى الأزهر الشريف وكان من علماء الأزهر ومن مفتيه ولد هذا العالم في طول كرم أو طور في فلسطين ذهب إلى القاهرة رحلته إلى القاهرة ودرس على علماء الجامع الأزهر وانقطع للعلم والتعليم حتى أصبح من علمائها البارزين يعني العالم المعنى أزهري وكان قديما الأزهر فيه فقه الحنبلي قوي بالمناسبة لم يتولى شيخا للأظهر حنبلي على الإطلاق في الثمانية أربعين شيخ أظهر لم يتولى حنبليا في شيخ الأظهر ولا أدري هل هذا مقصود أم قدرا دعم مشايخه علماء من الأظهر من ومن غيره وأيضا تلامزته من الأزهر ومن غيره قال الثناء العلماء على الشيخ مرعي صاحب كتاب دليل الطالب هو أحد قال المحبي هو أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر وكان إماما محدثا فقيها ذا الطلاع واسع على نقول الفقه ذا الطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة وقال الغزي شيخ مشايخ الإسلام أوحد العلماء المحققين الأعلام يعني الشيخ مرعي واحد عصره وأوانه ووحيد دهره وزمانه صاحب التآليف العديدة والفوائد الفريدة والتحريرات المفيدة خاتمة أعيان المتأخرين من سمت بعلومه سماء المفاخر وطلع به فجر فخر الفاخرين فهو العلامة بالتحقيق والفهامة عند أهل التدقيق والتنميق وقال ابن بشر في مختصر طبقات الحنابلة في عنوان المجد كانت له اليد الطولة في معرفة الفقه وغيره صنف مصنفات عديدة في فنون من العلوم وقال الشطي في كتاب طبقات مختصر طبقات الحنبلة هو شيخ الإسلام وأوحد علماء الأعلام فريد عصره وزمانه ووحيد دهره وأوانه صاحب التأليف العديدة والتحريرات المفيدة العلامة بالتحقيق والفهامة بالتدقيق شرفت به البلاد المقدسة وكان فردا من أفراد العالم علما وفضلا واطلاعا هذا الشيخ مرعي صاحب كتاب دليل الطالب وبالمناسبة دليل الطالب سنأتي في كلام عليه بعد ما ننتهي من معرفة المؤلفين مؤلفات الشيخ مرعي رحمه الله تعالى كان من المكثرين في التأليف وله فنون شتى ومصنفات ما يقارب الـ 85 كتابا ورسالة وهذا يدل على غزارة علمه ومشاركته في شتى العلوم قال الدكتور عبد الرحمن العثيمين حفظه الله في تعليقه على السحب الوابلة أغلب مؤلفاته يعني الشيخ مرعي سلم من الضياع وهو موجود بنسخ متعددة واطلعت ولله الحمد على أغلبها من مؤلفاته دليل الطالب وليه مؤلف اسم غاية المنتهى في شرح المنتهى كتاب غاية المنتهى ده في خلاف في متأخرين الحنبلة هل هذا الكتاب يرجع عليه الاختلاف في الاختلاف في المذهب ولا يكتفى بالمنتهى والإقناع فقط وده ان شاء الله حوضحه بس هو أقصد يعني انه ليه المرجع في عند متأخرين الحنبلة نعم. منتهى غاية المنتهى في شرح المنتهى شرح المنتهى منتهى الإرادات كتاب اسمه منتهى الإرادات ده عمدة المتأخرين يعني الحنبلة كلهم المتأخرين كلهم بياخدوا من كتاب اسمه منتهى الإرادات احنا في الشرح ان شاء الله اوضح طريقة الشرح الكتاب ان شاء الله بس طبعا الكتاب حنبلي فلازم نتعرض لبعض الأشياء عند الحنبلة انا بس اذكركم بكتاب غاية المنتهى هذا ان في المتأخرين الحنبلة مختلفين في هذا الكتاب هل هو معتمد ولا غير معتمد وفاة الشيخ مرعي اتفق أكثر من ترجم له رحمه الله على أن وفاته كانت بمصر سنة 1033 1033 يعني في مطلع القرن 11 1033 هجرية يعني كم ميلادية كم بل 400 سنة يعني كم ميلادية سنة 1000 وكم 1600 وشوي هو عموما سنة سنة 1300 ميلادية يوافق سنة 700 هجري 1300 يوافق سنة 700 هجري ف 700 يبقى 1300 سنة كمان يبقى 1600 ماشي سنة 1600 ديت الف... هذه الفترة كانت فترة مليئة بالظلامات الأوروبية طبعا أول ما تفتكر هذا التاريخ يأتي إليك القرون المظلمة في أوروبا لأن هذا يوافق القرون المظلمة في أوروبا وبداية نشأة العلمانية في أوروبا والتمرد على الكنيسة في احنا عندنا هنا العلماء كانوا في متأخرين العلماء كمان يعني طاعون سنة 1300 اللي خد حوالي 250 مليون من البشر في هذه الفترة سنة 1300 ميلادية كان علماء المسلمين ينصحون الناس بالتزام السنة وعدم الخروج من البلد وكان أوروبا جهلاء هم اللي نشروا الطعون في البلاد يعني الطعون ده طعون قعد ثلاث سنوات مصر خسرت فيه خمسة مليون كان تعداد مصر في هذا الوقت ثمانية مليون بقى تعدادها بعد ثلاث سنين ثلاثة مليون يعني مات فيه خلال خمس سنوات في خلال ثلاث سنوات خمسة مليون مصري وطبعا كان علماء المسلمين في هذه الفترة يحمون المسلمين بعد من من البلاد يعني يحرم على الرجل أن يخرج اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما للنشر هذا الطعوم جهلاء أوروبا الذين يتشدقون الآن بالعلم فأقصد يعني أن هذه الفترة التي عاش فيها المؤلف كانت فترة ظلامية عند الأوروبيين تنويرية بالمقصد الحسن عند المسلمين ده الشيخ مرعي صاحب كتاب دليل الطالب الشيخ ابراهيم ابن محمد ابن سالم ابن ضويان هذا هو نطق الصحيح لها ضويان الوو مفتوحة والياء مشددة صاحب كتاب منار السبيل في شرح الدليل ده. ها الشيخ رحمه الله تعالى في الرس من, بلد من بلدان القصيم في نجد سنة 1275 يعني هو من القصيم من بلاد آه السعودية آه تلاميذه أنا أريد تلاميذه الشيخ السعدي من تلميذ هذا الشيخ ابراهيم ابن غلين رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي صفاته وأخلاقه كان الشيخ رحمه الله تعالى سمحا متواضعا دمث الخلق رقيقا سهلا قريبا محبوبا من الناس ومحل ثقتهم وتقديرهم له أوقات محدودة فقد كان يجلس ضحى بالمفرق مكان واسع في بلدة الرسل وقرب منزله يفتي السائلين ويصلح بين المتخاصمين وكان هو المرجع في بلد الرس فجميع طبقات الناس يرجعون إليه فيما يشكل عليهم في أمور دينهم ودنياهم وذلك لسماحته وعلمه وقربه من الناس وبساطته وكان لا يرغب بالألقاب ولا المناصب الرسمية وقد أعرض عن القضاء ولم تنفع معه جميع المحاولات لإقناعه وقال الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد اشتهر بالعلم والفضل وفاق اقرانه وكان متفننا في كثير من العلوم ده الشيخ ابراهيم ابن ضغيان صاحب كتاب منار السبيل له مؤلفات كثيرة منها منار السبيل وغيرها اه يقول والشهر الشيخ رحمه الله بكتابه الذي بين يديك وهو منار السبيل في شرح الدليل وكتب الله القبول لهذا الكتاب بين العلماء وطلبة العلم حيث شرح الشيخ فيه كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي وكتاب منار السبيل من أحسن ما كتب وأجوده في الفقه الحنبلي قال عنه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله لم يأتي أحد بمثاله ولم ينسج ناسج على منواله وزاد قيمته خدمة المحدث الشيخ صاحب ناصر الدين الألباني وذلك بتخريج أحاديثه في كتابه الجليل المسمى إرواء الغليل في تخريج أحاديث منارس منار السبيل ومنار السبيل من أمهات كتب مذهب الإمام أحمد من أمهات الكتب يعني يعتمد عليه المذهب عند المتأخرين فالمتأخرين بيعتمدوا على مختصرات منها دليل الطالب يعني من أتقن دليل الطالب أتقن الفقه الحنبلي بإتقان وإتقان الفقه الحنبلي دي فرصة عظيمة إن الإنسان يتقن مذهب إذا ألجأته الظروف للتقليد قلده فتقليد المذاهب ليس فيه شيء ده ما من عالم إلا أن يكون فيه نزعة تقليد حتى لو كان من أجهد من أكثر الناس مجتهدين لازم يقلد لأنه أحيانا لا يسعفه الوقت في تحرير المسألة فيقلد فيها مذهبه ثم بعد ذلك يسعفه الوقت في تحرير المسألة فيجتهد فيها فطالب العلم ماذا يفعل يدرس كتاب زي منار السبيل يقلد ما فيه إلا أن يتضح له خلاف السنة الظاهرة فيتركه ويتبع السن ثم بعد ذلك بعدما يدرس الأصول الفقه ويدرس القارة الفقهية ويبقى عنده ملكة يستطيع فيها التمييز يبدأ يحرر مسائل الكتاب مسألة مسألة يأخذها ويفعل فيها أبحاث وأنا إن شاء الله أقول لكم كيف تحرر مسألة فقهية وتصل فيها إلى نتيجة إن شاء الله لو أدركنا الوقت إن شاء الله وبعد ذلك يخلص له قول إن كان هو من أهل اكتهاد يكتهد فيه إن كان ليس من أهل اكتهاد يستشير في هذا القول العلماء ويأخذ رأيهم في هذا القول وينوثقه عليه تبع هذا القول وعمل به ده مسميه كتاب جزئي مش كل يعني نعم. منتشر في السعودية الفقه الحنبالي والدستور اللي عنده السعودية هو الفقه الحنبالي كتاب كالشاف قناع ده مرجع القضاء السعودي فدراسة الفقه الحنبالي بخلاف الدراسات التانية أنا ممكن واحد يألف كتاب ليس على الفقه الحنبالي على ترجحاته الشخصية فيكون في النهاية أنت غير مقلد لفقه إذا احتجت إلى شيء لا تأمن أن ترجع إلى هذا الكتاب إنما تأمن أن ترجع إلى كتاب في الفقه ولذلك دراسة منار السبيل المبتدئين من أقوى الدراسات أو زاد المستقنة لماذا؟ لأنك إذا أتقنت هذا الكتاب كان مرجعا لك عند عدم إسعاف الوقت بتحرير المسائل وفاته الشيخ إبراهيم بن ضويان رحمه الله تعالى كف بصل الشيخ في أواخر حياته وتوفي في ليلة عيد الفطر من عام 1353 سنة 1353 يعني كم ميلادية ألف وتسعمائة وكام الفصلو كام <تصفيق> 1353 هجريه وكام <تصفيق> 1953 لا كام لا 1932 انت بتنقص 20 سنه ماشي احنا, احنا 1400 وكام <تصفيق> 33 و1212 وكام؟ و12 فرق كام؟ 20 سنة فشيل من هنا 20 سنة وسنة زيادة لأن كل 33 سنة تبقى في سنة زيادة يعني السنة الميلادية تصبق السنة الهجرية بسنة كل 33 سنة فأنت لو ما 33 سنة يبقى تقريباً 1932 الفترة دية حد يفتكر في طبعا كانت فترة وباء على مصر واحتلال وتشويه لمصر من القبل الاحتلال الإنجليزي وإخراج زعامات الحرب العالمية في أواخر في 1945 يعني بعدها يعني ولكن الفترة دية مشهورة بالشيخ رشيد رضا وبداية النزاعات السلفية الشيخ الأفغاني والشيخ كان قبلها والشيخ محمد عبده في مصر ويعني هذه الفترة كانت مليئة بالعلمانية كواكبي وغيرهم وتميزت المملكة العربية السعودية بأنها حافظت على هويتها ويعني بقى عندها حائط صلب ضد هذه الطيارات التي اكتود بها تقريبا كل الدول العربية ومؤخرا بدأت تكتوي بها السعودية ولكن الآن بدأت يعني الحصار العلماني ينفك عن الدول العربية وبدأ المسلمون يتنفسون هواء نظيفا أو شبه نظيف يتميز بالنزع الإسلامي الشيخ إبراهيم بن ضويان قال فينا كتاب منار السبيل في شرح الدليل ده اللي حيبقى ان شاء الله معانا في نهاية الدراسة ان شاء الله بعد أربع سنوات تاريخ تأليف الكتاب قال مؤلفه فرغت من تعليقه نهار السبت سابع شهر رجب الفرد المحرم الحرام بالجامع الأزهر سنة تسع بعد الألف ألف وتسعتاشر ده شيخ مرعي انتهى منه في الجمع الأزهر وشرحوا كثيرا في الجمع الأزهر منهجه في هذا الكتاب قال لا يذكر في هذا الكتاب إلا قولا واحدا على مذهب الإمام أحمد وده سهل يعني الكتاب المنظر للسبيل من أسهل الكتب في الفقه سهل العبارة ومنسق الأسلوب الأسلوب منسق ومنظم وده دليل على علم صاحبه ذكر فيه أسلوب يعني قولاً واحداً هو القول الراجح في المذهب الحنبلي وهذا يكون مما جزم به أهل التصحيح والعرفان اللي جزم به أهل التصحيح والعرفان في المذهب اللي هو كتاب منتهى الإرادات في الجمع بين التنقيح والمقنع وزيادات منتهى الإرادات للإمام البهوتي للإمام الفتوحي ثلاثه 73 منتهى الايرادات هو ده معتمد المذهب عند المتاخرين كتاب منتهى الايرادات اللي هو اختصار دليل الطالب اختصار منتهى الايرادات منتهى الايرادات معتمد الحنابلة عند المتاخرين وده كتاب اللي عايز يفهم منار السبيل اللي عايز يفهم دليل الطالب يفهم منتهى الايرادات هو يعتبر دليل الطالب مختصر لمنتهى الايرادات والحنابلة لما بيحبوا يرجحوه عند المتاخرين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 الشيخ عبدالله بن عقيل لما حبي يقول إن المنتهى والإقناع هم دول معتمد المذهب مقناع الإقناع للحجاوي ومنتهى الإرادات للفتوحي والمنتهى إن وافق الإقناع فذاك الحق بلا نزاع يعني هو ده المذهب لما الإقناع يوفق المنتهى وإن يكن خلف يعني في خلاف بين الإقناع والمنتهى باخد لإيه المنتهى معتمد الأصحاب من أهل النهى وقيلة ده قول آخر بقى ما رجعه في الغاية اللي هو غاية المنتهى مرعي ألفقيه صاحب الدراية اللي هو كتاب المؤلف المعاني كلام ده حكاه ابن بضران في المدخل فالمنتهى والإقناع هم دولة العصب بتاع المذهب والاتنين دولة متخدين من كتاب التنقيح التنقيح للمرداوي اللي هو اختصار للإنصاف أنا بقولك السلسلة عشان تبقى أنت عارف كل كلام ده مش مهم بس أنت بقى عارف أن فيه سلسلة يعني في قانون يأخذ الحنبلة عليه عشان قطر يخرجوا لنا الكتاب هو الشيخ مرعي ماشي على هذا القانون وخرج لنا الكتاب على ما رجحه أهل التصحيح والعرفان وأيضا متميز بأن يكون عليه الفتوى بين أهل الترجيح والإتقان واتبع في ترتيب كتبه وأبوابه كتابي الإقناع والمنتهى يعني هو نفس الترتيب بتاع الإقناع والمنتهى وقد حذا حذوهما إلا أنه قد خالف طريقة أكثر الأصحاب في ترتيب بعض المسائل مثل صفة الصلاة وصفة الحج ما فيش الكتاب اللي معنا ده مش هتلاقي فيه صفة الصلاة ولا صفة الحج فهو خالف في رعاية للاختصار قال الشيخ بكرة بوزيد في كتاب المدخل وهو يتميز على زاد المستقنع كتاب دليل الطالب يتميز على زاد المستقنع استقنع بأنه أسهل منه عبارة وأخف تعقيدا هو فعلا اللي هيقرأ في زاد المستقنع يجد ان عبارة زاد المستقنع مغلقة وعبارة فيها شيء من التعقيد يحتاج إلى واحد يعني مشروح هذا الكتاب قبل ذلك ولهذا كان هو المتب المعتمد في طبقته فمن بعدهم عند علماء الشام والقصيم يعني منار السبيل ده كان المعتمد عند الشام ولذلك الشيخ, الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حقق هذا الكتاب دون غيره على خلاف ما جرى عليه أهل الجزيرة فإن الكتاب المنتشر فيه هو زاد المستقنع وتفضيله عليه في كثرة مسائل يعني عليه في كثرة مسائل يعني زاد المستقنع أكثر مسائل من منار السبيل صرح جمعا من أهل العلم بأن هذا كتاب مختصر من منتهى الإرادات في جمع بين المقنع والتنقيح وزيادات قد أشر المؤلف في, مقدمة في مقدمته على شكل التورية بذلك فقال الفائز بمنتهى الإرادات من ربه ويدل على ذلك الشيخ صالح بن حسن البهوتي قال مسلك الراغب شرح دليل الطالب لمّا ارأيته مختصر منتهى الإرادات الموسوم بدليل الطالب يبقى دليل الطالب ده مختصر الكتاب منتهى الإرادات وده يعني يفضل على زاد المستقنع زاد المستقنع في اختصار لإيه؟ المقنع والفرق بين المقنع ومنتهى الإرادات إن ملتهى الإرادات معتمد المتأخرية والمقنع كان معتمد أواخر طبقة المتوسطية فإحنا في طبقة المتأخرية فلا فلابد أن احنا نعتني بالمذهب عند طبقة المتأخرين فصلتنا بمنتهى الإرادات تكون أقوى من صلتنا بالمقنع قال الشيخ أحمد ابن محمد بن عوض المرداوي في تعليقه على الكتاب كلمة الفائز بمنتهى الإرادات بقوله المراد هنا أن هذا الكتاب ظفر باختصاره من منتهى الإرادات من قبيل التورية وسنأتي إلى كلام الشارح المؤلف إن شاء الله وتعالى شروح كتاب دليل الطالب دليل الطالب ملوش غير منار السبيل ليس له إلا منار السبيل فقط لا ده له أكثر من شرح في شرح له إسمه مسلك الراغب في شرح دليل الطالب للإمام البهوتي وكتاب آخر نيل المقارب بشرح دليل الطالب للشيخ عبد القادر التغلوبي الشيباني وليه حواشي حشي على نيل المقارب للدوماني وتيسير الطالب الى فهم وتحقيق نيل المقارب لعبد الغني اللبدي وايضا ليه شرح الدليل للشيخ للسفريني وشرح دليل الطالب لاسماعيل ابن عبد الكريم الشهير بالجراعي وايضا له شرح أو حشية وهاب المقارب على دليل الطالب الشيخ أحمد بن أحمد المقدسي وشرح دليل الطالب للشيخ عبد العزيز بن محمد ابن بشير وأخيرا منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم ابن ضويان وليه أيضا حواشي حشية بن عوض وحشية على دليل الطالب للدوماني وحشية لصالح ابن عثمان القادي وحشية أيضا محمد ابن عبد العزيز ابن مانع وليه منظومات يعني في بعض الناس ألفوا دليل الطالب في صورة منظومة تعرفين منظومات الشعرية دي أسهل في الحفظ ودي مناسبة للطلبة الصغيرة يعني ابتدائي تناسب هذا السن يعني نظم الدليل لعركان ونظم الدليل أيضا ل للصديقي وتيسير المطالب نظم دليل الطالب لعبد القادر القصاب وحوالي 1476 بيت ونظم البيوع من الدليل للمزين المزيني بيوع بس ونظم دليل الطالب للشيخ السعدي ده في 400 بيت ولعلاها قطعه يعني مش الكتاب كله نظمة دليل ابن حمدان ومنظومة المذهب المنجلي في الفقه الحنبالي لدليل الطالب موسى محمد شحاتة الرحيبي ده احنا تعرفنا على المؤلفين الشيخ مرعي ابن يوسف الحنبالي توفي سنة 1033 والشيخ ابراهيم ابن ضغيان توفي سنة 1353 فرق بينهم كم سنة 350 سنة تقريبا تاريخ مهم تاريخ الوفاه مهم عشان تبقى انت عارف ايه 1353 وشيخ مرعي سنه 1033 تاريخ الوفاه مهم بالنسبه ليك اللي يقدر يعرفه يعني لان هو بيحدد لك الطبقه اللي عاش فيها المؤلف لان الحياه المؤلف تؤثر تاثيرا قويا في الايه في في تاليف الفقه يعني أنت لو فقيه دلوقتي تألي في كتاب فقه مش هيتأثر بالموجودة وجيه بقى في مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم هيكتب ايه في من سبى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة موجودة في كتب الجهاد وأحكام الردة هيكتب فيها ايه؟ طبعا من الغل اللي جواه هيكتب فيها أحكام ويمكن يفصل فيها تفصيلا ليس لمن سبقه فحياة المؤلف تؤثر تأثيرا قويا في التأليف فأنا دائما الإنسان يهتم بالمؤلف متى توفي نبدأ في مقدمة الشيخ إبراهيم يقول في بعض الكتب ما فيهاش هذه المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده لفقه في الدين ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا شرح في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي الحنبلي تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل هنا حيبدأ بقى المؤلف يقول كيف ألف هذا الكتاب ذكرت فيه ما حضرني كلمة حضرني يشعرك بإيه أنه لم يبذل قصار جهده في مراجع الكتاب نعم ما حضره من الدليش يعني ولذلك انت تجد ان هو بيستدل باحاديث احيانا تكون ضعيفه رغم ان ممكن يكون الدليل فيها قوي ولكن هو هذا هو الذي حضره كلمه حضراني من الدليل والتعليل الكتاب اصلا الشيخ اعتمد عليه على الكافي يعني حتى الشيخ بكره ابو زيد رحمه الله تعالى قال أن يعتبر مختصر للكافي يعتبر منار السبيل مختصر للكافي وذلك الطريقة الطبيعية أن الإنسان لو خاد منار السبيل يرتقي للكافي لأنه هو مصار طبيعي وبعد الكافي يرتقي إلى المغني فلو انت عايز تعمل نفسك منهج بعد ما تخلص المعهد ان شاء الله في أربع سنوات المنار تاخد تقريبا أربعة زيهم أو ستة في دراسة الكافي الكافي ليه شرح للشيخ العثيمين شرح متميز ويرجح فيه على الراجع يعني يرجح فيه يعني كل قول يرجح فيه قول غير معتمد ما على ماذا بالحنبي فانت ممكن كتاب مش كامل لغاية الوقف وفي كتاب ايضا للشيخ الويلي ولكن الشيخ ابن العثيمين شرحه افضل ممكن تعتمد عليه وبعد كده تخش في المغني ده الترتيب الطبيعي لمن اراد ان يرتقي بنفسه في الفقه ليأخذ الملكة نعم كل حنبالي إلا أن المغني فقه مقارن طبيعي هو يسير في مذهب واحد يعني ما ينفعش يتنقل بين المذاهب لأن كل مذهب له أصول فلو أنت تنقلت شوشت على نفسك الأصول فبيقول ذكرت ما حضرني من الدليل والتعليل الفرق بين الدليل والتعليل الدليل يعني كتاب أو السنة ماشي أو الإجماع أو القياس اللي هي إيه أدلة الأحكام الأحكام اللي موجودة عندكم في, في الأصول مصادر أدلة الأحكام التعليل حاضر ماشي ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل الفرق بين الدليل والتعليل ان الدليل هو أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع القياس والتعليل مأخوذ من القواعد الفقهية وأصول وضوابط وضعها الفقهاء بينهم وبين بعضهم يتعللون بها للأحكام خد بالك بقى إن التعليل ده مهم جدا في إدراك الملكة يعني أنت حتربي الملكة الفقهية بإيه؟ بالنظر في التعليلات تعليلات الفقهاء تحس أنها قوانين وضعاها الفقهاء بينهم وبين بعضهم لغة الفقه هذه هي لغة الفقه لغة بين الفقهاء كأنهم توارثوها من كتب كتبهم يعني الفقه كان بالتلقي يغدوه عن مشايخهم فيأخذون معه هذه التعليلات فلما نمر بتعليل إن شاء الله بقولك عليه يعني التعليلات ديت إنت لما بتكتبها وتحفظها وتذكرها تبدأ بعد كده يبقى عندك, عندك مدرك للملكة واسع ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل يبقى ده أول حاجة في الكتاب إنه مليان, مليان أدلة ثاني شيء غير مطول يعني من غير تطويل هو الكلام وراه على طول إيه الشرح بطريقة يسيرة ومبسطة وسهلة لا من القواعد والضوابط التعليل مأخوذ من الضوابط الفقهية والقواعد التي وضعها الفقهاء بينهم وبين بعضهم طيب حاضر هخلص المقدمة وقولك لماذا اخترنا الفقه الحنبلي ماشي وزدت فيه في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبيل في بعض المسائل في بعض الأبواب وضع المؤلف لنا بعض المسائل وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانية ثانيا لقوة الدليل يعني معنى كده إن أحيانا الشيخ إبراهيم اللي هو الشارح يعترض على المؤلف المؤلف من باب الترجيح نحن عندنا في حكتين في ترجيح في المذهب ان هو ده المذهب ولا لا وفي خطوه ثانيه ان هو ده الراجح بين العلماء ولا لا خلاص كده يبقى احنا اللي هندرس الراجح في المذهب الشيخ ابراهيم بن ضويان احيانا يأتي في بعض المسائل يقول لا هو ده راجح في المذهب بكل حاجه ولكن ليس هو الراجح في العمل في العمل يعني هل نعمل بيه ولا لا الدليل اقوى من هذا فيقول احيانا يقوى الدليل زي الامام النووي مثلا في الوضوء من لحم الابل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع بنصه أن المذهب هو عدم الوضوء من لحم الإبل من الوضوء من أكل لحم الإبل والاختيار الوضوء اختياره هو يعني من, لحم من, من, الأكل من أكل لحم الإبل لأن الدليل معه هو المذهب حاجة والدليل حاجة أحيانا المذهب يخلي في الدليل فأنت تدور مع الدليل أم تدور مع المذهب مع الدليل ولكن ليس بعقلي لأن عقلي مش مدرك كل الأدلة بعقل العلماء فالعلماء لو اختاروا قالوا أن هذا غير موافق للدليل فأنت الآن تحبو تحبو في الفقه تحبو في الفقه كالرضيع هو الرضيع يستطيع أن يأكل لحم أكل الكبار لو أكل أكل الكبار لمات. هو يرضع اللبن لغاية ما يبقى فتي وقوي ثم بعد ذلك يعتمد على نفسه في الأكل فكذلك طلب العلم في الأول يبقى رضيع لو تخط هذه المرحلة سيكون رضيعا في صورة كبير تلاقي واحد أخ له حشمة وفي النهاية هو لسه رضيع ماشي. تحصرم قبل أن, أن يتحصرم بقى زبيب من قبل ما يبقى حزره وهذا خطر خطر تسمى بسيمة العلماء وهو لسه ما طلبش العلم هو عجب وشكل الشيخ فجل يبس شكل الشيخ لبس الغطرة المكوية ووجد لبقى البيضاء والشراب الأبيض وبقى عالي في أي مسجد جنب ودي درس الناس انبسطت منه وبقى شيخ يفتي آه يفتي أي يعني ما يفتيش له هو العلماء أحسن مني وتصدر إليها غير متصدر فتجد بقى في النهاية تخرج الشواز يخرج الشواز في الفقه والنتوآت وغير ذلك من أدباع هؤلاء الناس فيقول وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدام المقدسي ثم الدمشقي أبو محمد هذا كنياته يعني أبو محمد كتاب الكافي وبعدين كتاب المغني شرحوا وألف الكافي بعد المغني ولذلك ابن الك ألف الكافي بعد المغني ولذلك جاء الكافي أمتى من المغني في, في التنسيق والترتيب خلاص فابن خدامة ألف أربع كتب في الفقه كتاب العمدة في قول واحد في المذهب عنده في طلقة المتوسطين وبعدين كتاب المقنع في قولين في المذهب كتاب الكافي كتاب المغني ولكن كتاب الكافي ألفه بعد المغني فكان أرصف من المغني ليه كتاب خامس اسمه الهادي كتاب مش مشهور مجلد واحد يعتبر عبارة عن ما سقط من الخرقي في شرح مختصره فهو تناوله في هذا الكتاب استكمالا يعني للمغني وسمى الهادي نقل منه الإمام المرضاوي في كتاب الإنصاف كثيرا وعزى عليه أحيانا وقال أنه له اسم آخر غير كتاب الهادي كتاب الهادي وقال ومن شرح المقنع الكبير شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر ابن قدامة وغالب نقلي من مختصره مختصر الشرح الكبير للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب اختصر هذا مختصر جيد للإنصف والشرح الكبير جاء مع بعض كتاب الشرح الكبير فكرته ان هو يشرح المقنع بكلام صاحب المقنع يعني المقنع لابن قدامى والمغني لابن قدامى فحط المقنع كمتن وخد المغني وضعه حاشية او شرح للمقنع فشرح دي طريقة من التقرير للتأليف بيشرح كلام المؤلف من كلام المؤلف يعني المقنع كلام ابن قدام راح جاب له كتاب تاني وقطع الكتاب وحطه في أبوابه وزود فيه أشياء بسيطة زي اختيرات ابن قدامة وزي اختيرات بعض المعاصرين ليه وأحيانا ضبط بعض الترجحات في المذهب ولكن الشرح الكبير والمقنع متطابقان الشرح الكبير أسهل تناولا من المغني أقصد الشرح الكبير المغني متطابقان الشرح الكبير أسهل تناولا من المغني لأنه ترتيبه هو ترتيب المتأخرين وأيضا شرحه من كتاب الفروع لابن مفلح متأخر عن هو ذكر الترتيب الترتيب الزمني كافل ابن خدامة وبعدين رحمك الله شرح الكبير لابن أخيه وبعدين الفروع لابن مفلح وبعدين قواعد ابن رجب يعني بالترتيب الزمن يعني ابن مفلح كان من تلامسة شيخ الإسلام التامية اسمه شمس الدين محمد بن مفلح بخلاف برهان الدين إبراهيم ابن محمد بن مفلح برهان نعم هقول تاني المقنع كتاب لابن قدامة صح؟ والمغني كتاب لابن قدامة المغني شرح مختصر الخراخي خلاص؟ والمقنع ده مؤلف لابن قدام فجي جاي بالمسألة من مختصر ابن الخرقي المسألة المشابهة في المغنع ويجيه قطع الكلام بتاع المغني وحطه عليه خلاص كده ما فهمتش الكلام الفقه واحد يا اخوان المساء الوحدة يعني جي في الطهارة مثلا وقايل مسألة الوضوء بيقفل وضوء مثلا الوضوء بلحم الابل الوضوء بلحم الابل لسه لذكر يعني هل اكل لحم الابل ينقض الوضوء ولا لا دي مساله واحده مساله واحده موجوده في المقنع وموجوده في الخرقي جه في مكانه في الخرقي المقنع المغني وحطه في الايه في عليه الكلام المتعلق بكلام الخرقي خلاص هو المغني اللي عباره عن ايه بيقوم ذكر هو شال المساله بتاعه الخرقي وحط مكانها كلام المقنع وبقى نفس الشرح خلاص الخرقي الخرقي كان طب أنا حقولك عن الخرقي بعد ما تخلص الحتة دي. ماشي؟ لأن الخرقي ده يعني آه، آه، هنقعد مع شوية وقد خلاص الفروع ابن مفلح من تلامس الشيخ الإسلام تامية وقواعد ابن رجب قواعد ابن رجب دي برضو ضوابط للمذهب قيمة جدا يعيبها أنها آآ يعني مغلقة الألفاظ فقط وقد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي وبذلت فيه فكري وقصدي ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك فما كان فيه من صواب فمن الله أو خطأ فمني وأسأله سبحانه العفو عني وعلمي لما تكففته من أبواب العلماء من أب... تكفف الليل والإيه يمد كفه كفه لا تكفف يمد الكف آه. تكففته من أبواب العلماء كأنه بيقول أنا ليس هذا من عندي إنما هو من أبواب العلماء أخذته من كتب العلماء ووضعته وده اللي يميز هذا الكتاب إنه مفيش كلمة قالها المؤلف عبارة عن جمع وترتيب من كتب أهل العلم ووضعه فيميز الكتاب ان هو كتاب معاصر وفي نفس الوقت كتاب أخذ من أعماق المتقدمين يأخذ من كافي مرة ومن الفروع مرة وهكذا كأنه يجلس في حديقة وينتقي لك أطيب الثمار فهو ينأي لك من الكتب ما هو حضره من الدليل يعني هو ما ألفوش من زهنه هو بيقول هنا حضراه من الدليل والتعليل هو ما ألفوش من ذهنه حضره يعني اللي يسعفه ما حضره من الكتب يعني في الإسعاف إنما هو ما اعتمدش على ذهنه في التأليف وإلا هنا قال إنه هو اعتمد على أربع كتب والاعتماد على أربع كتب في تأليف فقه حنبالي هذا أمر أنت شايف أنه هو إفراغ الوسع لا ده أربع كتب من فقه حنبالي ما على كتب أخرى يعني مثلا المرداوي اعتمد في كتابه على 105 كتاب حنبالي المغني كتاب والمبدع كتاب والفروع كتاب 105 كتاب حنبالي وفيه يعتبر من الكتب الحنبالية 4000 كتاب حنبالي فقد منهم كلهم إلا ال 105 دولت في زمن المؤلف سنة 885 مرداوي وبعدين فقد أكثرهم أيضا ما تبقاش دلوقتي في مكتبها الحنبالية غير عشرين تلاتين كتاب ده تراث الحنبلة اللي تبقى من أربع تلاف كتاب حنبالي قلف فهو يعني اعتمد على اللي اعتمد عليه يعني كتاب الفروع من بيسموه مكنسة المذهب كتاب الفروع لابن مفلح بيسموه مكنسة المذهب في الشاردة ولا واردة في المذهب إلا ما تلاقي في هذا الكتاب ف يقول تكف... لما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت عليه على موائد الفقهاء به على موائد... موائد الفقهاء كانوا بيقول يعني هذا وده طبعا من توضعه أنه ينسب الفضل لأهله مش ينسب الفضل لنفسه ويقول ما يعني هذا مني وإن كان خطأا ف... فمني وإن كان صوابا في التوفيق من الله لا ده هو بيقول كله مش مني هو كله من العلماء وإن كان في خطأ ده لإن أنا نقلت غلط يعني هو بيتنصل تماما عن مرتبة العلماء وده تواضع رغم أنه كان من العلماء زي ما قلنا فسرته أنه كان بيجلس في فناء في الرس وكان, يفتي وكان هو المفتي بتاع في وقته يعني. وتطفلت به على موائد الفقهاء تمثلت بقول بعض الفضلاء يقصد نفسه يعني. أو أحد في زمنه إنما هذه الأبيات لم يشتهر عن أحد أسير خلف ركاب النجب النجب ذا عرج النجب اللهم الفقهاء يعني مؤملا كشف ما لقيت من عواجي فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج وإنما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي طبعا مش إحنا يعني يعني فهمه قاصر كفهمي طبعا نحن الأفهام بتاعتنا مش قاصرة يعني أقل من القاصرة يعني عن نفسي أنا بيكلم عن نفسي يعني. آه أقول أنه نقصد نفسي, أنا أقصد نفسي يعني. فلعل هذا يكون سلمه في باب الفهم لأن الفهم الفقه عميق الواحد يأخذ سنين على ما يفهم المسألة هم عندهم الفقهاء بيقرأ المسألة يفهمها انت بتقرأ المسألة وتععد سنين عشان انا أو أنا أقرأ المسألة سنين عشان أفهمها وبعد سنين ممكن أفهمها غلط فيعني عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخير بعد الممات وسميته منار السبيل في شرح الدليل وأسأل الله العظيم أن يجعله لوجهه خالصا وإليه مقربا وان يغفر لي وارحمني والمسلمين إنه غفور رحيم بالنسبة للخرقي عشان قبل الخرقي لا نخلص من الخرقي الخرقي كان من تلمزة الإمام المروذي والمروذي كان من تلامزة الإمام أحمد فالخرقي كان من المتقدمين جدا آآ الخرقي له مختصر أول مختصر في الفقر الحنبالي اسم مختصر الخرقي ومختصر الخرقي ده أكثر مختصر شرحة في الإسلام له تلتمت شرح وكلهم ضاعوا يعني الخرقي توفي تقريبا سنة 311 يعني متقدمين جدا ده طبقة المتقدمين تنتهي سنة 403 لأوى عبد الله الحسن بن حامد ده آخر طبقة المتقدمين فهو 403 آخر طبقة المتقدمين هو بقى سنة 311 يعني تقريبا في أوائل طبقة المتقدمين الخرقي له فضل على المذهب كله لأنه أول متن كان في زمن الخرقي يوجد حاجة اسمها فقه حنبالي كان في زمن خرقي عبارة عن تلامزة الإمام أحمد منثورة في البلاد كل واحد في بلد وبعدين جيه الخلال في تقريبا من, من تلامزة المروذي الخلال جمع علوم الإمام أحمد كلها في كتاب اسمه جامع علوم الإمام أحمد من هنا بدأ تظهر نواة أن في حاجة اسمها الإمام أحمد وفي حاجة اسمها فتاوى الإمام أحمد فتاوى مش مذهب وبعد كده الخرقي ألف لها متن نظر في فتاة الإمام أحمد وجه عمل متن المتن ده يشبه أو أخذه من متن المزني مختصر الأم الم... للمزني عند الشفعية فلما أخذه من المزني ألفوا كده في صورة متن يعني. اشتغل عليه المتقدمين والم... والمتوسطون طبق المتوسطين الغاتب بن قدامة سنة ستمية وعشرين ابن قدام مائد سنة 620. شوف كم سنة تقريبا تلتميت سنة يشتغلونها في مذهب له تلتميت شرح الخرق. المغني اعتمد على شرح له واحد هو الشرح القضي أبو يعلى قضي أبو يعلى أول قضي في المذهب الحنبلي وهو كان حنفيا ثم تحمل القضي أبو يعلى ده له من كبير على المذهب الحنبلي لأن ساعة القضي أبو يعلى ما تولى القضاء بقى في حاجة اسمها مذهب والقضي أبو يعلى كان حنفي لأن أبوه كان حنفي وبعدين راح للحسن بن حامد أبو عبد الله وقرأ له كتاب اسمه تهذيب الأجوابة للإمام أحمد أعجب بيه فراح للإمام أبو عبد الله حسن بن حامد وشرح شرح له كتاب الخراقي مختصر الخراقي فأعجب به القضي أبو يعلى فقرر من ساعتها أن يتحول من المذهب الحنفي إلى المذهب الحنبلي كان تقريبا في هذا الزمن الناس بتتحول إلى المذهب للقضاء من أجل القضاء وهو تحول من المذهب اللي المفروض يقضي به إلى المذهب الحنبلي فمن الله عليه عز وجل أن جعله قاضيا في المذهب الحنبلي رغم أنه كانش في حاجة اسمها مذهب عن بالي. كان عبارة عن حبيس العراق تلمزة يتداولون مذهب داخل العراق هو دبقى قضي أبو يعلى أخذ المذهب عن طريق مختصر خرق ده. ونشر في ربوع الشام وبقى هو اول قاضي حنبالي وبقى هو بيقضي بالمذهب الحنبالي وانتشر بعد كده المذهب الحنبالي إلى الآن ليه بقى اختارنا المذهب الحنبالي المذهب الحنبالي لو عملت قياس للمذهب حتلاقي المذهب الحنبالي الآن هو أعلى المذاهب خدمة حاضرب لك مثال بسيط جدا خش عن نت كده وشوف الشروح بتاعة المذاهب هتجد المذهب الحنبالي 90% إن لم يكن أكثر والمذهب الأخرى كلها على بعضها مجموعة 10% تقريبا ما يشرح شارح إلا ما يشرح كتاب في الفقه الحنبالي فده معنى كده أنه ثري جدا بشروح تجد له مشايخ طب الفقه المالكي أو الحنفي أو الشافعي من تستطيع أن تتلمز على يديه تجد واحد هنا او واحد هناك واحد في الأظهر لا تعرف هو متقن ولا مش متقن وغيره هناك يعني تجد إن هو يصعب عليك أنك أنت تدرس ممكن المالكية في الموريتانيا والمغرب بلاد المغرب آه فيه علماء مالكيين بس مش منتشرين هات لنشرحهم كده الدد مثلا أو الشنقيطي أو غيرهم حتى الشنقيطي اللي المفروض مالكي بيشرح فقه حنبالي فهو كثير الشرح كثير الخدمة ما تجدش كتاب زي رواء الغليل مثلا رواء الغليل شرح كتاب ايه او تحقق كتاب مور السبيل حنبالي برضه وقم من الشيخ الألباني ما كانش حنبالي فتجد ان الخدمة كلها للفقه الحنبالي فلذلك الفقه مش مقصو... المذهب مش مقصود بعينه يعني احنا مش مقصود المذهب الحنبالي بعينه السلفين لا يقصدون المذهب الحنبالي انما السلفين يقصدون انه مذهب يستطيع الوصول به الى الدليل لعل ده يكون المسند الإمام أحمد من أكثر المساند كثيرة في الحديث يعني طبعات الكتاب أخر حاجة عشان نخلص الكتاب ليه كذا طبعة في طبعات يعني أغلبها جيد أغلبها جيد إنما في طبعات متميزة زي طبعة دار طيبة تحقيق الفريابي من أكثر الطبعات المتميزة هي غالية شوية الفريابي هي غالية شوية بس فيها إتقان كثير الفريابي نعم الفريابي هي من ضمن التحقيق أنها مش معتمدة على الشيخ الألباني فده ميزة لأن أنت عندك الشيخ الألباني في كل كتب تحصل عليه بسهولة إنما ده تحقيق آخر فممكن تضيف عليه الشيخ الألباني لو أنت ستحت أنك انت تجمع بينهم يعني بقيت الطبعات احسن أحسن طبعة المعاية ديت اللي هي بتاعة مؤسسة قرطبة معتتش بتنزل كتاب المعاية مؤسسة قرطبة طبعته ما فيهاش أخطأ مطبعية تقريبا نادرا جدا جدا, جدا لما تقبلني خطأ مطبعي وبعدين احنا أكيد كل الإخوة معهم كتب متفوتة في الطبعة فده إن شاء الله وأنا بقرأ الإخوة اللي عندها مشكلة تصلحها يبقى انت الكتاب بعد ما درسته الكتاب عندك نظيف متراجع يعني. طريقة الشرح ان شاء الله في الكتاب الكتاب ممكن يتشرح بكذا طريقة ولكن المعاهد لها طريقة خاصة معاهد الدراسة النظامية لها دريسة خاصة يعني احنا عندنا 36 حصة انا المفروض حقسم لغاية الصيام 36 مر عشان انا بقى اتوسع في كل مرة لازم يبقى كل مرة فيها ايه قدر محدود على قدر الساعة اللي احنا انا قدها فحنكتفي ان شاء الله ب شرح الفاظ الكتاب وذكر الغامض فيه والأدلة ولو في مسألة مهمة نتوسع فيها إنما إحنا مش هنتوسع في كل المسائل خلاص؟ وده شرح مناسب للدراسة النظامية أما الدراسات الأخرى فممكن نشرح شرح فقه مقارن ناخد كل مسألة ونعمل لها بحث ونعرضه على الإخوة والإخوة تستفيد بس ده مش هيوافق المعهد إن لو إحنا عملنا كده في الطهارة هتجد خدنا عشرين درس في الطهارة والصلاة والصوم كروتنا ومعرفناش نكمل فلازم يبقى الكتاب متساوي الشرح من أول إلى آخر فلازم طريقة واحدة طريقة دي عبارة عن شرح ألفاظ الكتاب شرح الدليل اللي, اللي الدلالة فيه التوسع بعض الشيء في بعض المسائل بعض المسائل كده نتوسع فيها شوية اللي هي تستفيد انت من خلال التوسع وتعرف ازاي بتتوسع في مسألة وتتمرن تقريبا على كيفية عمل بحث في بعض المسائل يعني إنما هو الطريقة طريقة متوسطة الامتحان على المذهب مش على الترجيح الترجيح ده أنا بقولولك من عندي ده اكتهاد من عندي ممكن يبغلط أنا مجبرش حد على ترجيحي أنت ملتزم بمذهب المذهب الحنبلي العمل غير الامتحان أنت بتعمل على إيه على الراجح يعني مثلا في مسافة القصر أي هنا 16 فرصخ يعني تعاول 83 كيلو هقولك الراجح أن كل صفر يسمى صفر يبقى هو ده اللي, اللي يقصر فيه آه وده مذهب شيخ الإسلام تامية وبعض المسائل 3 فرصخ يعني 17 كيلو طيب في الامتحان هتكتب ايه ده انت ملتزم بالمذهب لعل المذهب يبقى صح وانا اللي غلط أنا بقولك على ما وصل به يعني اللي أنا عرفته ممكن يبقى غلط انما انت تعمل على ايه هتعمل على ايه هتعمل على الراجح على الدليل اللي اللي انت, أو اللي انت نظرت فيه لقيته في دليل أنا مش عايز اقول ان انا اللي انا رجحته لان انا برده ما رجحتش حاجه انا برضو خدت من مشايخنا راجح عشان ما حدش يفتكر ان انا برجح انا لا برجح ولا بأ بأ بأ. انا بقول الكلام والكلام فيه راجح اقول لك والله فلان رجحه ده قول اهابين من أهل العلم والكلام مين اللي رجحه خلاص طريقة مذاكرة الكتاب عشان تبدأ أنت عارفها من الأول يعني الكتاب عبارة عن متن وشرح المتن أنا مش عايز أقولك يحفظه بس تتقنه خلاص في ناس تسهل على الحفظ اللي يسهل على الحفظ يحفظ الإتقان حاضر الإتقان تتقنه تتقنه يعني إيه تقرأه كثيرا وتفهمه جيدا تقرأه كثيرا وتفهمه جيدا الكتاب ما بيتقراش مرة واحدة المتن اللي هو الدليل الشرح بقى اللي هو شرح الشيخ ابن ضويان انا عايزك منه الدليل فقط الدليل فقط من الكتاب يبقى انت هتذكر حكتين المتن المتن والدليل على المتن ده خلاص لما انا هسألك في الامتحان هقولك ايه الحكم في ايه زي ما انت شفته في التمهيد هجيب لك حكم وقول لي عليها الدليل فانت تاخد الدليل من الكتاب والدليل اللي هو الكتاب المتن تذكره كويس تذكره يعني رايح جاي. مش لازم تحفظه واستقرأه جيدا وتعملك ورد كده كل يوم تخلص وتبدأ من الاول تخلص هتلاقي نفسك فهمت الكتاب كويس وذاكرته كويس وحفظته ونكتفي بهذا القدر فأقوله قولي هذا وستغفر الله وليك ورحمة الله رب العالمين